بسم الله الرحمن الرحيم ا ل د ع و ة م ك ت ب ة وتسجيلات ا ل د ع و ة ا ل إ س ل ا م ي ة تقدم لكم تفسير س و ر ة ا ل أ م ث ا ل اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير ل ف ض ي ل ة الشيخ الدكتور ص ل ا ة عبد الفتاح ا ل خ ا ر د ي المحاضر في ك ل ي ة أ ص و ل الدين ا ل ج ا م ع ي ة الشريط الاول فيحتوي على السوري بالله من الاول ر م بسم ل ل الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ص ى على سيدنا محمد وعلى الله سيدنا آله وصحبه أجمعين محمد اللهم اجعل ا ل ق ر آ ن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أ ح ز ا ن ن ا وارزقنا تلاوته اناء الليل واناء النهار وعلمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا واجعله ح ج ة لنا يوم ا ل ق ي ا م ة كلامنا معكم في هذا اليوم عن التعريف بهذه ا ل س و ر ة س و ر ة ا ل أ ن ف ا ل نتعرف على هذه ا ل س و ر ة من حيث موضوعها ومن حيث نزولها ثم نتكلم عن ا ل ا ي ة ا ل أ و ل ى من آ ي ا ت ه ا بعون الله تعالى هذه ا ل س و ر ة اسمها س و ر ة ا ل أ ن ف ا ل وهذا اسم توقيفي ومعنى توقيف ان الله تعالى هو الذي سماها بهذا الاسم و أ م ر أ ن نسميها نحن بهذا الاسم ا ل أ ن ف ا ل وتعلمون أ ن أ س م ا ء السور ت و ق ي ف ي ة ب أ م ر من الله سبحانه وتعالى وتعلمون أ ي ض ا أ ن اسم ا ل س و ر ة يؤخذ من شيء مذكور فيها يلاحظ من شيء مذكور فيها فسميت هذه ا ل س و ر ة س و ر ة ا ل أ ن ف ا ل ل أ ن ك ل م ة ا ل أ ن ف ا ل م ذ ك و ر ة في أ و ل آ ي ا ت ه ا ي س أ ل و ن ك عن ا ل أ ن ف ا ل قل ا ل أ ن ف ا ل لله والرسول فمن هنا اخذ اسم هذه ا ل س و ر ة هذه ا ل س و ر ة في ترتيب المصحف هي ا ل س و ر ة ا ل ث ا م ن ة حسب ترتيب المصحف قبلها سور م ك ي ة و م د ن ي ة ا ل ف ا ت ح ة م ك ي ة ا ل ب ق ر ة والعمران والنساء و ا ل م ا ئ د ة مدنيات ثم ا ل أ م ع ا م و ا ل أ ع ر ا ف م ك ي ة وهي س و ر ة ا ل ث ا م ن ة س و ر ة م د ن ي ة باجماع العلماء تلحظون معنا انه يعني في تداخل يعني ما بين مكي والمدني بالسور طبعا كما تعرفون أ ي ض ا أ ن ترتيب السور في ا ل ق ر آ ن توقيفي ب أ م ر من الله سبحانه وتعالى ربنا أ م ر ن ترتب السور هكذا فهنا موضع ا ل أ ن ف ا ل هي ا ل س و ر ة ا ل ث ا م ن ة حسب ترتيب المصحف كما قلنا هناك شبه إ ج م ا ع للعلماء أ ن ا ل أ ن ف ا ل س و ر ة مدنيه و أ ن ت تعلم منفاصل ما بين ا ل م ك ي والمدن ي هو ا ل ه ج ر ة فكل ما كان قبل ا ل ه ج ر ة يسمى م ك ي أ ي ن م ا نزل وكل ما كان بعد ا ل ه ج ر ة يسمى مدن ي أ ي ن م ا نزل هنا شبه إ ج م ا ع للعلماء أ ن هذه ا ل س و ر ة ا ل أ ن ف ا ل س و ر ة م د ن ي ة و إ ن ك ا ن ق ا ل بعضهم ف ي ه ا بعض آ ي ا ت م ك ي ة ل ك ن ه ذ ا ك ل ا م ل ي س ع ل ي ه د ل ي ل و ه ذ ا ل ا ي ع ن ي ن ا ل م ع ل و م ا ت ك م ن ح ن ه ن ا في هذا ا ل د ر س ي ع ن ي ل ا ن دليل خ ف ا خ ل ا ف ي ا ت و ل ا في ا ل أ ق و ا ل ع د ي ك ة ف ه ذ ه أ ق و ا ل م و يكون ه ن ي ك ا ل ي ل او ي س و ع ن د ه رغبة ف ي ا ل م ت ا ب ع ة و ع ن د ه قدرة ع ل ى ا ل م ت ا ب ع ة ي ق و ل ن ه كتب ا ل ت ف س ي ر في اقوال ع د ي د ة فطريقتنا معكم إ خ و ا ن ن ا الكرام هو ذكر الراجح بدون نقاش أ و أ ق و ا ل أ خ ر ى حتى لا نتيها في متاهات المفسرين السابقين للاقوال ا ل خ ل ا ف ي ة فنقول هذه ا ل س و ر ة الراجح أ ن ه ا كلها م د ن ي ة آ ي ا ت هذه ا ل س و ر ة خ م س ة وسبعين آ ي ة خ م س ة وسبعين آ ي ة هذه س و ر ة من أ و ا ئ ل ما نزل من المدينة في ا ل م د ي ن ة من أ و ا ئ ل ما نزل قال العلماء انه نزل قبلها في ا ل م د ي ن ة يعني بعد ا ل ه ج ر ة س و ر ة ا ل ب ق ر ة أ و مطلع س و ر ة ا ل ب ق ر ة م ط ل ع طبعا ليس كلامها سوره ا ل ب ق ر ة س و ر ة ا ل ب ق ر ة استمرت تنزل عشر سنوات طول ا ل ف ت ر ة ا ل ه ج ر ة ا ل م د ن ي ة فمنها ما نزل في أ و ل أ ي ا م ا ل ه ج ر ة ومنها ما نزل في آ خ ر عمر النبي عليه السلام ولهذا س و ر ة ا ل ب ق ر ة بقيت م ف ت و ح ة تنزل آ ي ا ت ه ا باستمرار ل م د ة عشر سنوات آ خ ر ما نزل فيها قوله تعالى واتقوا يوم ترجعون فيه الى الله وهذه نزلت قبل و ف ا ة النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ب أ ي ا م م ع د و د ة ا ل س و ر ة ا ل ث ا ن ي ة في النزول في ا ل م ر ي ن ة س و ر ة ا ل أ ن ف ا ل إ ذ ن كان نزولها بعد مقدمات س و ر ة ا ل ب ق ر ة وهذا معناه ان ا ل أ ن ف ا ل نزولها كان في ا ل س ن ة ا ل ث ا ن ي ة من ا ل ه ج ر ة اخوانا ن الكرام الحديث في هذه ا ل س و ر ة عن غ ز و ة بدر الكبرى و أ ن ت م تعلمون أ ن غ ز و ة بدر كانت في السابع عشر من رمضان س ن ة اثنين هجري يعني في ا ل س ن ة ا ل ث ا ن ي ة من ا ل ه ج ر ة منها ما نزل في ميدان ا ل م ع ر ك ة مباشرة قبل أ ن نغادر ا ل ص ح ا ب ة الميدان ومنها ما ن ز ل بعد وصولهم ا ل م د ي ن ة آ ي ا ت ا ل س و ر ة ك ث ي ر ة في الحديث عن لقطات ومشاهد من غزوه ة بدر م ش ا د عديدة ولقطات عديدة من الميدان من غزوة ولقطات من من بدر س ل ح ا و ن معنا أ ي ه ا الشباب الكرام ان الانفال ذكرت بعدها في الترتيب س و ر ة ا ل ت و ب ة لنستفيد ه ا ب ا ل م ل ا ح ظ ة س و ر ة ا ل ت و ب ة من أ و ا خ ر ما نزل في ا ل م د ي ن ة الكلام فيها عن غزوه ا ت ب و ك وغزوه ا ت ب و ك كان في سنه ت ا س ع ة من ا ل ه ج ر ة انفال كان نزولا ه في ا ل س ن ة ا ل ث ا ن ي ة من ا ل ه ج ر ة ما بين الانفال و ا ل ت و ب ة سبع سنوات في النزول فاصل زمني ل م د ة سبع سنوات ومع ذلك وضعت ا ل ت و ب ة بعد الانفال مباشره ة ب ع د ا ا م ب ش رب ة ر العالمين أ م ر أ ن ترتب هكذا الانفال بعد ا ل ت و ب ة قبل ا ل ت و ب ة وبينهما فاصل سبع سنوات فما حكمه ذلك ح ق ي ق ة السورتان موضوعهما هو الجهاد ف ا ل أ ن ف ا ل سجلت دروسا من أ و ل غ ز و ة وهي بدر و ا ل ت و ب ة سجلت دروسا من آ خ ر غ ز و ة وهي غ ز و ة ا ل و ب فاجتمعت أ و ل غ ز و ة مع آ خ ر غ ز و ة في سورتين متتابعتين في المصحف ل أ ن موضوعهما واحد وهو الجهاد الجهاد ف ا ل ص ف ة ا ل م ش ت ر ك ة بين السورتين هو الجهاد في سبيل الله ولهذا ناسب أ ن توضع سورتان متتابعتين في المصحف وهذه ا ل ح ق ي ق ة م ل ا ح ظ ة يعني ل ا ف ت ة للنظر في ذلك كما قلنا كلامنا عن ا ل ا ن ف ا ل ليس عن ا ل ت و ب ة ا ل أ ن ف ا ل ما معنى هذا الاسم اسم ا ل س و ر ة ما معنى ا ل أ ن ف ا ل جمع كيف ا ن ل كواعد تابعوا معنا س ا ب ر ي ن طيب ا ل أ ن ف ا ل جمع مفرده نفل نفل انفال فعل أ ف ع ا ل أ م ا الانفال فهو مصدر أ ن ف ل م ع ن ى أ ع ط ى انفل ا ن ف ا ل إ ن هنا ا ل ا ن ف ا ل معناها الغنائم التي توخى من ا ل أ ع د ا ء سميت انفال لهذا الاعتبار ن لقد ا ل س و ر ة و ش خ ص ي ت ه ا ان ل ح ق ق ي ي ة ع ن ت ه ا ا ل أ ن ف ا ل و ا ل أ م و ر ه التي تتحدث عنها ر ونحن ف نتحدث عنها أ ونحن نتحدث ع ل ه ا أ ونحن ا ل نتحدث عنها ونحن ن ت م د خ ل ل ه ذ ه ا ل س و ر ة ثلاث كلمات ا ل ك ل م ة ا ل أ و ل ى ا ل أ ن ف ا ل و ا ل ك ل م ة ا ل ث ا ن ي ة الغنائم و ا ل ك ل م ة ا ل ث ا ل ث ة الفيء تعالوا معنا نحلق مع كلمات ا ل ق ر آ ن في هذه الامسيه ا ل م ب ا ر ك ة ا ل أ ن ف ا ل والغنائم والفيء خذوا م ب د أ أ س ا س ي في ا ل ب د ا ي ة ق ا ع د ة عندنا أ ن ه ليس هناك ترادف في كلمات القران آ ن هذه ع د ة ليس ه ا ترادف ك ك في ل م ا القرآن ت م ع ن ى لا توجد كلمتين بمعنى واحد م ي ة ب ا ل لازم م ي ة ن ب ح ث عن فرص لو ك ا ن حتى خمس ب ا ل م ي ة م ا بين ك ل م ة و ك ل م ة ق ر آ نبحث إذا ن عن فرق ما بين ا ل أ ن ف ا ل والغنائم والفيل ا ل غ ن ا ء م ا ل م ذ ك و ر ة في هذه السوره من أ ن ف ا ق م ذ ك و ر ة فيها و ع ل م و ا أ ن ما غنمتم من شيء فان لله خمسه انما غنمتم من شيء أ ي نعم ف ك ل م ا غنمتم حلالا طيبا غنمتم ف ا ل غ ن ي ء م ذ ك و ر ة في هذه ا ل س و ر ة أ م ا الفيء فهو مذكور في ذكر الحشر ما أ ف ا ء الله على رسوله أ ل ف ي ن يا سيدي قلنا ا ل أ ن ف ا ل جميع مفرد نفل نفل ينفل نفلا و أ خ ذ أ م ث ا ل ا ا ل أ ن ف ا ل كم م ر ة م ذ ك و ر ة في ا ل ق ر آ ن أ ي ه ا ا ل ح ف ظ ة ا ل أ ن ف ا ل م ذ ك و ر ة في ا ل ق ر آ ن مرتين في ا ل آ ي ة ا ل أ و ل ى من سوره ا ل أ ن ف ا ل بس فيش غيرها ي س أ ل و ن ك عن ا ل أ ن ف ا ل كل أ ن ف ا ل ا لله والرسول انتهى ما عادوا كل ك ل م ة هذه ا ل أ ن ف ا ل في غير ا ل آ ي ة هذه في ا ل ق ر آ ن وهذه يعني ل ط ي ف ة م ذ ك و ر ة مرتين في ا ل آ ي ة ا ل أ و ل ى من هذه ا ل س و ر ة بينما مذكور ك ل م ة أ خ ر ى من هذه ا ل م ا د ة النفل في وهي ك ل م ة ن ا ف ل ة في ا ل إ س ر ا ء قال تعالى ومن الليل فتهجد به نافله لك في ط ا ب النبي عليه السلام و ا ل ن ا ف ل ة إ ي ش هي ا ل ز ي ا د ة ا ل ز ي ا د ة و ا ل ن ا ف ل ة م ذ ك و ر ة م ر ة ث ا ن ي ة في س و ر ة ا ل أ ن ب ي ا ء عن إ ب ر ا ه ي م ويعقوب ع ل ي ه السلام وهبنا له إ س ح ا ق ويعقوب ن ا ف ل ة في س و ر ة ا ل أ ن ب ي ا ء فقط هذه لطيفه ايضا مش ع الانفال عشان ن د خ ل ل م و و ض ع ا م ل ك و ر ة مرتين في اللياليون من سوره الانفال ن ا ف ل ة م ل ك و ر ة مرتين فقط م ر ة في الاسراع عن ا ل ت ه ج د م ر ة عن يعقوب في سوره الانبياء وما معنى كون يعقوب نافله ا ل ن ا ف ل ة معناها ز ي ا د ة ز ي ا د ة على ا ل ف ر ي ض ة ا ل ت ه ج د نافله لانه ز ي ا د ة على الفرض يعقوب ن ا ف ذ ة في ا ل ب ش ا ر ة ز ي ا د ة لما أ س ا س ا ل ب ش ا ر ة إ ب ر ا ه ي م عليه السلام ب إ س ح ا ق ابنه على كبر فربنا يعني مد ان يمتع إ ب ر ا ه ي م عليه السلام قال أ ن ت سيولد لك إ س ح ا ق ولن يعيش يتيما ستبقى حيا أ ن ت و أ م ه ا ل س د ساره ستبقى حيا على بين ما يكبر إ س ح ا ق وبعدين تزوج ت إ س ح ا ق وبعدين خ ل ف حفيدك يعقوب وترى حفيدك بعد ذلك هذه معنى وهبنا له إ س ح ا ق ويعقوب نافله مع ا نافله ديالة على إنه ترى زياده بعد ي إبراهيم كان شيخا وهذا عبد ه ي يعرفش الله الشعر ن ا ل لهو ا م النفل هو ا ل ز ي ا د ة و ا ل ن ا ف ل ة هي ا ل ز ي ا د ة تمام تعال على ا ل أ ن ف ا ل التعريف الفقهي للانفال هي الاموال التي تؤخذ من الكفار بعد هزيمته صار في م ع ر ك ة صار في جهاد كفار انهزموا استسلموا ط ل ح و ر ا ء ه م مخلفات هذه المخلفات اسمها امثال ومفردها نفل يا سيدي اذا كان معنى النفل في ا ل ل غ ة ا ز ي ا د ة وهذا بالاتفاق فلماذا سميت هذه ا ل أ م و ا ل أ ن ف ا ل ا ل ي ش م ا س م ي ن ا ه ا ا س م آخر ق ا ل ه ذ ا ا ل ح ق ي ق ة ملحق مهمه ح ك م ة ت س م ي ة ا ل أ م و ا ل ا ل م أ خ و ذ ة من الكفار أنفالا بمعنى ز ي ا د ة هذا له د ل ا ل ة م ه م ة على ط ب ي ع ة الجهاد في ا ل إ س ل ا م وعلى ه د ف المجاهد من الجهاد في سبيل الله لأنه إخواننا المستشرقين والمجرمين واليهود والملاعين الصليبيين وغيرهم يطعنون في اسم جهاد يتهموننا انتو خرجتوا للجهاد مش عشان وجه الله خرجتوا ط م ع ا في الاموال والفلوس والسلب و ا ل ن ه ب والقتل ت ت م ل ك ا ل د ن ي ا حتى حكاها ر و م ا ن ا ل ف ر س ا ل ص ح ا ب ة لما كانوا جهدوا الشام والعراق ت و ي ش ع ا ي ي كل فلوسهم حلوه عننا أنت خ و انتم أ خ ذ و فلوس ا ن ئ وكذا قالوا فاتهم الأعداء المجاهدين الجهاد في في نيتهم في قالوا أنتم خرجتم طلبا ل ل أ م و ا ل فربنا سمى هذه ا ل أ م و ا ل أ ن ف انفا أ ليرد على م ط ا ع ن ا ل أ ع د ا ء ا ل س ا ب ق ي ن و ا ل م ع ا ف ر ي ن اشمعنا هذا ا قال ا أ س س هدف المجاهد من جهاده هو رفع ك ل م ة الله في سبيل الله يعني هذا المجاهد صادق صادق مخلص يبتغي بذلك وجه الله فخروج الجهاد وتحمل المشقات وسفر وجوء وعطش و ت ع ب وكذا واحتمال تعرض للجلح أ و القتل أ و الاستشهاد كله يبتغي بذلك وجه الله و إ ل ا لا يكونوا جهادا و آ ي ا ت الجهاد في ا ل ق ر آ ن ك ث ي ر ة التي تقول قاتلوا في سبيل الله ب أ م و ا ل ك م و أ ن ف س ك م وتقيد الجهاد والقتال ب أ ن ه في سبيل الله وتعلم المسلمين ا ل إ خ ل ا ص في عملهم وفي جهادهم يبتغون بذلك وجه الله ف ك أ ن اخي كريم تسميه هذه ا ل أ م و ا ل ا ل م أ خ و ذ ه للكفار أ ن ف ا ل ا ك أ ن ه ا تقول لقد خرج المجاهد يجاهد في سبيل الله ولا يلتفت لهذه ا ل أ م و ا ل لا من تبهلها ولا من تفسلها ولا في حسابه ولا في اهتمامه أ ب د ا إ ن م ا بعدما ينتظر في ا ل م ع ر ك ة ي أ ت ي ق ا ئ د الجيش يوزع هذه ا ل أ م و ا ل على المجاهدين يقول لهم هذه ا ل أ م ف ا ل ز ي ا د ة نفل زي ما يعقوب ز ي ا د ة في ا ل ب ش ا ر ة وزي ما تهدوا ز ي ا د ة على الفرد في ص ل ا ة الليل يقول لهم هذه ا ل أ م و ا ل ز ي ا د ة ل م تخرجوا لها وهدفكم عند الله ربنا ت ج ل ك م ن ه د ف لكن ربنا أ ك ر م ك م قال خذوا هذا ز ي ا د ة على هدفكم على هدفكم لن تحاسبين ا ح س ا ب ه ولم ت ط ل ع ي ن له ي ن له فلهذا سميت أ ن ف ا ل ع ا ز ا ئ د ة على هدف المجاهد من خروجه للجهاد في سبيل الله وهذا معنى عظيم من خلال إ ي ث ا ر ك ل م ة أ ن ف ا ل على غيرها إ ط ل ا ق ا على هذه ا ل أ م و ا ل ا ل م أ خ و ذ ة من الكفر والمثال رسول والسلام الله الصلاة على ذلك زمن رسول الله عليه زمن خرج أنه مع أ ص ح ا ب ه في غ ز و ة لقتال الكفار في الطريق فمر براع ح د ي ث الخالد راع أ س و د يرعى غنمه فعرض عليه ا ل إ س ل ا م في ل ح ظ ة ا ل ر ا ع أ س و د وسافر غنمه للمجاهدين كان غنم ملك لهم قالوا أ ن انا جماش معك أ وغنمي أ س ل م ا ل ر ا ع ا ل أ س و د هذا وقال لهم غنمي هذه لكم صرفوا فيها وبعد ف ت ر ة ب س ي ط ة وصل الكفار يعني ما مضى على الاسلام الراعي إ ل ا ف ت ر ة ب س ي ط ة وصلوا ا ل ك ف ا ر ف ا ش ت ب ك و ا هناك غمامك مع الكفار و ه د م الله الكفار وزع النبي عليه السلام على المجاهد كل واحد نصيبه من أ ن ف ا ل اعطى الراعي المسلم ا ل أ س و د المجاهد نصيبه نصيبه قال له خذ هذه ن ص ي ب حصتك فتعجب الراعي ا ل ا س و قال يا رسول الله ما هذا قال هذا ن ص يا ب ك ق ل يا رسول الله ما على هذا اتبعتك هاي الصدق والإخلاص هاي البخاري ما في على ه ذ ا اتبعتك ي اجاهد رسول الله اتبعتك على اتبعتك ن في سبيل الله ف ي أ ت ي س ا م يدخل من ركبتي من عنو من أمام فيخرج من قفاي ف أ ل ق ى الله شهيدا فادخل ا ل ج ن ة لا يمكن ع ان تصدق الله يصدقك خرج من ج م ه ه على م ع ر ك ة ث ا ن ي ة على غ ز و ة ث ا ن يشترك ة مع ت ف ا ر آ خ ر ي ن فقاتل ا ل ر و ا ع ا ل أ س و د هذا مع ا ل ت ف ا ر وتفقده النبي عليه ا ل س ل ا م ق ا ل أ ي ن ا ل ر و ا ع ا ل أ س و د ا م ح ث و ا عنه ف إ ذ ا به مع الشهداء على ارض ل ا ل م ع ر ك ة و إ ذ ا بالسهم قد دخل من ركبته من ا ل أ م ا م وخرج من قفاه فلقي الله شهيدا فالنبي عليه السلام عطاشه وسام قال لقد صدق الله فصدقه الله ولا جلد خ ا ر د لقد صدق الله فصدقه الله هذا شاهد وكل ا ل ص ح ا ب ة كانوا هكذا هذا معنى كلامنا يا إ خ و ا ن ن ا إ ن ه ه ا ل أ م و ا ل ن ا ف ل ة ز ي ا د ة على هدف المجاهد وليست هدف أ س ا س ي من جهاده في سبيل الله أ ي ن ا وهذا معنى ما انسى طيب ا ل أ ن ف ا ر الى ا ل ا ش ت ع ر ل ي ه فهي كل ما اخذ من ا ل ك ف ة سواء كان بقتال أ و باستسلام أ و بصلح أ و غير ذلك لكن هذه الانفال ا ل م أ خ و ذ ة من الكفار نوعين نوعين النوع ا ل أ و ل اسمه غنائم نفس السوره ت السؤولة لما قال أنما غنمتم من فأن شيء فأنا الله خمسة م س هنا ا غ ئ الغنائم م غنيمة مفردها غنيمة ما الغنيمة من تعريب هي الكفار هو قال ما وقال أو كل أخذ بعد هزيمتهم في ا ل م ع ر ك ة سميت هذه غ ن ي م طيب لماذا سميت غنيمه م أ خ و ذ من و ي ن من غنم يغنم غنمة يغنم ومعنى غنم يغنم انه اخذ كسب كسب شيء والغنيمة والغنم ة و ا ل غ ن ي م ة والغنم م ذ ك و ر ة في ا ل ق ر آ ن من ا ل غنم نفس ا لانه ب ب اللي ع د غنم نعني ع د هذا خير كثير غنم م ف ا سميت غنيمة ق المجاهد لأن ل هذا ا لما خرج زاهد في سبيل الله وبعدين عاد منصورا و أ خ ذ ا ل أ ن ف ا ل هذه فعاد سالما غانما رجع سالم والغنائم ج ن ب ماشي معه المعزه والسلاح وكذا فعاد غانما اذا هنا فيها معنى الغنم وهو الفوز بهذا المتاع الدنيوي فسميت غنيمه لهذا ا ل ا ع ت ق ا ر ان ه رجع ثالث ح ق ق خدبه انتظر في سبيل الله ه ذ ما ل ك ف ا ر وما رجع فاضي رجع هذا و م ع ه كمان غنائم معا م ا ت ع و أ ش ي ا ء و غنم م س ل ا ح وكذا وهنا معناه غانما كاسبا وهذا زياده عاده من الجهاد في سبيل الله هوا ل غ ن ا ئ م طبعا الغنائم طبعا ت ق س م خمس الخمس واليتام لله ورسوله بالكتاب قال م خمس, إلى خمس أقسام الخمس يعطى لخمسه اصناف لله والرسول الواحد لذي ا ل ق ر ب ة اثنين اليتامى ث ل ا ث ة المساكين أ ر ب ع ة ابن السبيل خ م س ة مش كلام هذا كلام الله صلى الله عليه وسلم فنفسه ا ا ل ك م واحد و ا ل ب ع ي ن قال تعالى واعلموا أ ن ما علمتم من شيء فان أ لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والاربع اخماس ا ل ب ا ق ي ا ت ت ق س م على المجاهدين أ ر ب ع اخماس على المجاهدين طيب بقيت عندي ا ل ك ل م ة ا ل ث ا ل ث ة وهي الفيء الفيء اذا كانت ا ل غ ن ي م ة هي ما أ خ ذ من الكفار بقتال و ه ز ي م ت الكفار فما هو الفيء قال هو ما أ خ ذ من الكفار بالرعب بدون قتال خافوا ارتعبوا تفاوضوا استسلموا وقالوا خ ل و ا منا ولا ت ق ت ل و ا لا ت ق ت ل و ا ا س م هذا ه فيء ف ص ا ل عندي ما فيش ترابط الغني م ة بقتال فيء بدون قتال ففي فرق بينهم الفيء هذا المجاهدون ما قاتلوا لأن الجماعة و ي ك س م على خمس أ ص ن ا ف كله لله وللرسول الواحد وعلى هذا سبع حشر قوله تعالى ما افاء الله على رسول من أ ه ل القرى فلله وللرسول و ل ل ق ر ب ة واليتامى والمساكين وابن السبيل آ ي ا ت و ا ض ح ة ص ر ي ح ة ا ل خ ل ا ص ة ي خ و ا ن ا الكرام صار عندي ما فيش تلاطف. الانفال كل ما أ خ ذ من الكفار وهو نوعان ما أخذ ب ق ت اخذ ل يسمى غنائم ما أ باستسلام بدون قتال يسمى فيء فصار عندي ف ر ق ما بين الكلمات ا ل ث ل ا ث ة ا ل أ ن ف ا ل والغنائم والفيء و أ س ا س المعنى ا ل أ ص ل لكل ك ل م ة له د ل ا ل ة م ه م ة على ط ب ي ع ة ا ل ج ه ا د وهذا ب المجاهد في سبيل الله تعالى نسيت ق و ل لك ل ي ه سميت ف ي ع ر ف ماذا سميت أ م ث ا ل ز ي ا د عذاب المجاهد سميت غنيمه ل أ ن ا غ ن م رجع ث ا ل ي لكن لماذا سمي خيرا ل ف ي ء هذا مشتق من الفعل الماضي فاء فاء يفيء أ س ا س معنى فاء في ا ل ل غ ة رجعه ن ق ط ه مهمه جدا كمان يا اخواننا ا ل ق ر آ ن عظيم لما تفكر في كلمات و م ص ا ل ح ا ت ومعانيها في ا ل ل غ ة وفي ا ل ق ر آ ن ع ج ي ب ة في ا ل ل غ ة أ س ا س معنى فاء رجعه ومعنى أ ف ا ء و ب ا ع أ ع ا د ه أ و أ ر ج ع و يقول أ ن ا فئت إ ل ى ب ي ت ي ط ل ع ت و ر ج ع ت ا ل م س ان هذا ل ى ا ل ي ي ت فئت إ ل ى ب ي ت ي رجعت م ا ح ك م ا أ ن ي س م ى هذا المال ا ل م أ ل ق و ل ذ م ن ا ل ك ف ا ر ب ا ل ا س ت س ل ا م أ ن ي س م ى ف ي ئ ل ان ه م ة ع ج ي ب ة ق ا ل ي س م ى ف ي ئ ل ان هذا ا ل م ل ي ن هذا المال ي ه ا ل م ا ل ي ق ه ا ل م ا ل ي ق ه ا ل م ا ل ي ق و ه ا ل م ا ي ق و ا ه ل م ا ل و ا ل م ا ل م و ك أ ن وجود هذا المال عند الكفار وضع غير طبيعي لغتنا ع ظ ي م ة لغه ق ر آ ن وجود عند الكفار وضع غير طبيعي فلما ي ت ق و ف ي على حد المسلمين فلما يستلموا هذا المال ي ف ي ء يعني يرجع يعني يعود إ ل ى مالكيه الحقيقيين وهم المسلمون فلهذا سمي ف ي ئ ة ا ل آ ن نتذكر الكفاله من زماننا ع ش ا ن ع ن د ه مليارات م م ل ي الدنيا ر ا ا ت كلها ق ا ع د ح ك م ه امريكا أ ل ا ي د م ر ه ا إ ن شاء الله حاكم ا ل د ن ي ا ك ل ه ا ا ل ا ق ت ص ا د ي ة نهبت أ م و ا ل ه ا على ح ط ت ه ا ب م ل و ك ه و ن ص ط و الناس ا بقطاره بعدين فلوسها مش فلوسهم ج م ا ع ة صلاح الدين حراميه اصابت إ ذ ا هذا ا ل م ن ع ب ل ل ك ف ا ر ج ر ي م ة و ض ع ه ا ل طبيعي ففي الجهال يخيء المال اي يدعو الى مالكه الصحيح ولهذا س م ي ه ئ ا هذه التحقيق ا ت ا ل ث ل ا ث ة معاني أ س ا س ي ة ع ب د و ا عليها بالنواجذ ولا تنسوها أ ي ن طيب نعود ا ل آ ن إ ل ى هذه ا ل س و ر ة س و ر ة ا ل أ ن ف ا ل بالاسم هذا ش خ ص ي ة هذه ا ل س و ر ة ش خ ص ي ة ج ه ا د ي ة ج ه ا د ي ة الكلام فيها عن غ ز و ة بدر ومشاهد من ا ل غ ز و ودروس من ا ل م ع ر ك ة بالمناسبه ندعو الشباب المتدبر ل ل ق ر آ ن أن ي ل ح ظ و ان أ يلحظوا شيء لطيف ومهم في السور ا ل م د ن ي ة المدنية, المدنية أن يلحظوا السور المدنية حديث أن على بعض أ ح د ا ث ا ل س ي ر ة ا ل ن ب و ي ة في ا ل م د ي ن ة في المدينة, في المدينة وتقول لي ا ل س و ر ة حكت عن إ ي ش من أ ح د ا ث ا ل س ي ر ة يعني هنا أ ن ف ا ل كلامها على غ ز و ة بدر س و ر ة آ ل عمران تطلع علاوانا شوية كلام فيها عن غزوه احد س و ر ة ا ل أ ح ز ا ب كلام عن غ ز و ة الخندق غزوات س و ر ة ا ل ت و ب ة عن غ ز و ة تبوك ا ل ت و ب ة كلام فيها عن م ر ح ي ة ا ل ه ج ر ة الهما ل ي في الغار حدث مهم في ا ل ت و ب ة التوبة فيها كلام عن غ ز و ة حنين ويوم حنين أ ي ض ا س و ر ة الفتح فيها عن ح د ي ب ي ة فتح م ك ة فتح مثلا س و ر ة ا ل ب ق ر ة فيها عن مشاهد ك ث ي ر ة في الجهاد أ ي ض ا حدث السيرة وهكذا فأنت يعني م د ع و إ ل ى أ ن تتدبر آ ي ا ت ا ل ق ر آ ن لترى حديث السور ا ل م د ن ي ة عن ا ل س ي ر ة ا ل ن ب و ي ة وعن غزوات وعن مواقف و ح ي ا ة الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام و أ ص ح ا ب ه المجاهدين في سبيل الله حتى تنزل أ ح د ا ث ا ل س ي ر ة على ا ل آ ي ا ت نفسها وعلى واقعها ل م ع ا ص ر فتحسن فهم وتدبر كلام الله سبحانه وتعالى هذا معنى أ س ا س ي طيب كل هذه ا ل س و ر ة س و ر ة ج ه ا د ي ة كلامه عن فتح م ك ة وتنقسم هذه الدروس هذه السوره الى اربع وحدات وراجع تفسير الظلال ى هذه الوحدات أربعة لهذه الوحدات السورة أربعة وكل و ح د ة م ك و ن ة من مجموع ة دروس ب ا ل م ن ا س ب ة يا من تتدبر ا ل ق ر آ ن أ ن تحسن التعرف على شخصيه ة السورة س ت ق م السوره إ ى وحدات أنت مش راح تقسم إن أنت ت مش ق م أنت ل ا أنا سيكتب ي ح ك و ق س م وخلص وخلص وقل الله يجعل الله يرحمه قسمه رضي تقسمها ي ل ا ل ي يرحمه أين تقسيمه ه الله لهذه ا قل ل وحدات ثم ا ل و ح د ة م ك و ن ة من مجموعه دروس كل درس مكون من أ ر ب ع خمس آ ي ا ت على حسب الموضوع كمان زي ك ت ب كثمن الدروس ريحت ريح بس امشي م ع ه ا تابعه فضيله هذه ا ل ص و ر ة كما قلنا م ك و ن ة من أ ر ب ع وحدات أ س ا س ي ة وكل و ح د ة مكون ة م ج م و ع ة من الدروس كلامنا معكم عن ا ل و ح د ة ا ل أ و ل ى من هذه ا ل س و ر ة مدخل لموضوعنا ا ل و ح د ة ا ل أ و ل ى يا مولانا ا ل و ح د ة ا ل أ و ل ى من هذه السوره اياتها من م ت من خمسات ا آ ي واحد ع ت لا ن ي ن الى تسعه وعشرين تنتهي ا ل و ح د ة ا ل أ و ل ى وبعدين تيجي ا ل و ح د ة ث ا ن ي ة بعدها ولا اجعل ولا عندك البيت الكلام في ا ل و ح د ة ا ل أ و ل ى هذه مدخل أ و م ق د م ة ل ل س و ر ة عن حل م ش ك ل ة عند ا ل ص ح ا ب ة في غ ز و ة بدء وذكر صفات المؤمنين صفات المؤمنين أ ه م ه ا وبعد هذا عرض لقطات م ص و ر ة ببث حي مباشر على التلفزيون المعاصر من ميدان ا ل م ع ر ك ة استحضار المشهد والمنظر ولما ت ق ر أ ه ا ك أ ن ك أ ن ت هناك وحامل اصلاحك بالطخ على أ ب و جهل لما ت ق ر أ المشهد هذا ك أ ن ك هناك وبينك وبين أ ب و جهل أ ل ف و أ ر ب ع م ا ئ ه س ن ة اذا هذه ا ل م ع ا ن ي ح ق ي ق ة يعني العبد ب الحي ا ل المصور ل أ ح د ا ث هذه ا ل غ ز و ة في ا ل و ح د ة ا ل أ و ل ى من آ ي ا ت ه ا بعد ا ل م ق د م ة مباشره ة الحقيقة نعم أنصح إخواننا الكريم الكرام أخي أقول ذ لهذه ه الله السورة وخاص المقدمة الكتب السورة الكتب يرحم في الكتب. تكلم في ا ل ظ ل ا ل ا ل م ق د م ة كلاما رائعا جدا عن شيء مهم جدا بين ذي هذه ا ل س و ر ة وهو ط ب ي ع ة الجهاد في ا ل إ س ل ا م الجهاد وكان كلامه ع ل ى الجهاد في سبيل الله في غ ا ي ة الروعه وحل شبهات و م ط ا ع ضد ا ل أ ع د ا ء ضد الجهاد هذا و أ ج ا ب عليها ونقض شبهات ا ل أ ع د ا ء هؤلاء وتكلم كلاما قرانيا عجيبا فيه معنى الجهاد و ق د ر ة الجهاد ب ي سبيل الله طبعا لن نعيد كلامه هنا ل أ ن الموقف مش موقف استعراض آ ي ا ت الجهاد من موقف آ ي ا ت ا ل س و ر ة نفسها فلهذا نرجو منكم رجاء خ ا ص كل واحد فيكم يرجع للظلال وخاصه م ق د م ه ا ل س و ر ة وكان ن ف س فيها طويل الله يرحمهم حكا حوالي شكاين به ن ثلاثين نفس نبوية أحاديث طويل وتكلم كلام الأوعى بقاية وجاب آيات سيرة صفحة وجاء كلام المسلم العظيم لسيدنا ابو العهد المولود يرحمه. كأن يسميه العظيم. الله, الله, يبوي الله, الله يرحمه لانه عندك ا ن ف ه م المولود عجيب الان هناك س أعلم ناس, ناس ت ب ولا المولودة عدد ا ي من المفاهيم ا ل ا س ل ا م ي ة ا ل ص ح ي ح ة ومشوا مع أ ع د ا ء الله سبحانه وتعالى أ م ا أ ن ت يا صاحب النفس ا ل ق ر آ ن ي يهمك كلام المولود كلام الكتب في هذا الموضوع على الجهاد طبيعته مهمته غايته ومعناه وكيف يكون ا ل م ر ح ل ي ة في الجهاد في سبيل الله وكيف ترد على مطاعم المعاصمه حول الجهاد في سبيل الله كلام العالمين سيد المولود كان قبل احداث سبتمبر على الحرب يعني وكانهم يتكلمون ا ل آ ن بعد احداث سبتمبر نفس الشيء و ش ب ه ا ت نفسها والدعاه م ط ا النفسة ا ع و نفسها فلا بد أ ن يحرر معنى الجهاد من خلال كتاب و س ن ة ويقدم المعنى طبعا خلاص الجهاد إيش هو عن اي كتب إ ي ش خلاصه فالجهاد هو ع ب ا ر ة عن إ ع ل ا ن عام لتحرير ا ل إ ن س ا ن من العبوديه ة قال ا ل ل و كلام هل الجهاد إعلان يا عام معنى عجيب خبه ست لتحرير ا ل إ ن س ا ن من ا ل ع ب و د ي ة لغير الله تعالى والجهاد ع ل س ي ك و ن ع ب ا ر ة عن دفاع س ي ك و ن يقول دفاع لا لا دفاع آه راجع الظلال قال الجهاد هو إ ع ل ا ن لتحرير ا ل إ ن س ا ن وهو دفاع عن ا ل إ ن س ا ن المظلوم في ديار الكفار انا عايز ادافع عنه اروح اجهد عشان أ ح ر ر ه ودافع عنه هناك وليس دفاع عن ا ل ة وعن ب اللي كانت م ه دفاعا الدعوة هو دفاع عن ل إ ن س ا ن م ظ ل و م ف ي ألمانيا أ م و ر ي ومدرطانيا ك كان ا وإنما مظلوم الإنسان ه ن العربيه ك أساس ا إ ن س الإنسان ا يحرر لأن الإسلام لسالة ا من سيد عنده كلام لكن هذا ا مش من مش من عنده, مش من عنده. لكن أحسن فهم أحسن ن ص وقاتلوهم ص ا ل ر آ ن م ذ ا قال وقاتلهم حتى لا تكون فتنه ة ويكون الدين لله و كله لله وين لله وين كل ه لله أ ن ف ا ل ولماذا حدث كل من ا ل ب ق ر ة وحطه ا ل أ ن ف ا ل دور عليها واحنا تدول عليها. عليها في ا ل ب ق ر ة قال ويكون الدين لله أ ن ف ا ل قال ويكون الدين كله لله فما ح ك م ة إ ض ا ف ة ك ل م ة كله في ا ل أ ن ف ا ل دون ا ل ب ق ر ة يا متدبري ا ل ق ر آ ن حق بها بحث على كل حال هو ع ب ا ر ة عن اعلان ع م لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله فهو ع ب ا ر ة عن تحليل العالم كله ل ل ع ب و د ي ة لغير الله مش كلام سيد هذا هذا يا سيدي كلام الصحابي المجاهد العجيب الفقيه اللي عنده فقه إ س ل ا م ي اه و ق ه إ س ل ا م ي ه مين ربع بن ع ا ن ر رضي الله عنه في م ع ر ك ة ا ل ق ا د س ي ة لما سيدنا سعد بعث ربع بن ع ا ن ر وفد ليفاوض رسته قبيل م ع ر ك ة القادسيه وجربت م ف ض ل ا ت ع د ي د ة في منها يعني رستم يقول لربعي ما الذي أ ت ى بكم شو اخرجكم انتم بقيتوا في الجمال والخيل وتقطروا بعض ما الذي أ ت ى بكم فحكى لبعي كلمتين أ س ا س ف ل س ف ة الجهد وكان ربع م ن عامر ك أ ن ه استاذ بروفسور في ج ا م ع ة م ع ا ص ر ة أنا مجرح برفص قال ل ق فوق بفقه ي ي م الجامعات ت ه هو كلها لهذا ا ل د نحن فقه عنده عجيب نبعي ن ماذا قالوا لرسل قوم ابتعثنا الله واحد لنخرج الناس من ع ب ا د ة العباد إ ل ى عباده ة ا ل ل و ح د ه الله وحدة هاي واحد من عبادة ا ع ب ا د إ ى عبادة ا ل ل وحده ا الدنيا ومن ضيق الدنيا إ ل ى ساعه الدنيا و ا ل آ خ ر ة ومن جول ا ل أ د ي ا ن إ ل ى عب... عدل ا ل إ س ل ا م تاكل م ا ت ب س مهمتنا فالجهاد ع ب ا ر ة عن إ ع ل ا ن ع ا م ل إ خ ر ا ج العباد من عباد العباد إ ل ى عباد ة الله وحده ا ل آ ن في العالم الكل يعبد الكل إ ل ا رب العالمين قلم العبد الصالحين فقط في العالم ا ل إ س ل ا م و ا ل ب ا ق ي ي ن ل ا اثنين نخرج الناس من ضيق الدنيا وهمها وغمها إ ل ى س ا ع ة الدنيا و ا ل آ خ ر ثلاث ة نخرجهم من جور ا ل أ د ي ا ن و ا ل أ ف ك ا ر و ا ل د ي م ق ر ا ط ي ة ا ل أ م ر ي ك ي ة وغيرها إ ل ى عدل ا ل إ س ل ا م فايش ا ل ق ل ا ص ة م ع ن ا الجهل عباره عن إ ع ل ا ن عام لتحرير ا ل إ ن س ا ن في كل مكان وين في إ ن س ا ن مضطهد ن ج ا ه د حتى نحرره حتى نحررها فهذه ط ب ي ع ة الجهاد في ا ل إ س ل ا م أ م ا اللي يقاتلكم قاتلوه يا سيدي أ ق و ل لك احنا ا ل ج م ا ع ة في زماننا راضين منهم بس اللي بيقاتلوا مقاتلهم مسامعين بالباقي اللي بيه م ع ب ا ب م س م ي ن ي ق ا ت ل و ن مسامعين في ا ل ب ا ق ي اه والله لما يتمرجوا يروحوا ي ا ل و ا اسبانيا والبرتغال والمانيا وايران على ولم حذر ا ل إ ن س ا ن خارجي ولم ك ذ ا ا و ل ج ا ه د هذا م ج ر م والمدير هذا المحبوب الحلو والمجاهد ي ا ب هذه ا ل م ص ي ب ة ا ل آ ن في ح ق ي ق ة فالجهاد في زمان ن ا يصيبه غبش كبير فلا بد من العوده الى معين القران وغيرها لتعرف ا ل وغيرها معنى الجهاد من خلال كلام الله سبحانه وتعالى آ ي ا ت من رقم واحد حتى ت س ع ة وعشرين هذه ا ل و ح د ة م ك و ن ة من م ج م و ع ة من الدروس الدرس ا ل أ و ل نعرف عليه الان آ ن وهو ل الأربع الأولى آ ي ا ت م هذه أول أربع آيات. قول الله سبحانه السورة وتعالى عن الأنفال أول قول يثألونك أربع عن آية مع موضوع هذه ا ل آ ي ا ت أ م ا م أ ر ب ع آ ي ا ت ا ل آ ي ة ا ل أ و ل ى موضوعها تتحدث عن م ش ك ل ة وقعت على ميدان بدر على ارض ل أ ا ل م ح ر ق ة اختلف ا ل ص ح ا ب ة المجاهدون في موضوع ا ل أ ن ف ا ل فتحل ا ل آ ي ة ا ل أ و ل ى هذه ا ل م ش ك ل ة حلو. ثم ت أ ت ي ا ل آ ي ا ت ا ل ث ل ا ث ة إ ن م ا المؤمنون ا ل ث ا ل ل ث ث ة ا ا ن ي ة و ا ل ث ا ل ث ة و ا ل و ا ض ع ة تقدم لنا ا ل آ ي ا ت الثلاثه ة أ م ص ف اهم ت المؤمنين أ صفات المؤمنين ا ل م ر ت ب ط ة بالجهاد المتعلقه بالجهاد فتقدم ن ا أ ه م هذه الصفات حتى تعالجها تعالج ا ل م ش ك ل ة من جذرها وبعد ذلك ت أ ت ي ا ل آ ي ا ت تقدم لنا مشاهد ولقطات من ميدان م ع ر ك ة ا ب د ع إ ذ ا م ق د م ة هذه ا ل س و ر ة هي ع ب ا ر ة عن عرض أ ه م صفات المؤمنين فما ح ك م ة هذه ا ل م ق د م ة والكلام على الجهاد قال دلاله م ه م ة أ ن تعرف ا ل م ق د م ة المؤمنين ب أ ه م الصفات التي يحبها الله سبحانه وتعالى هذه لها دلاله م ه م ة على ط ب ي ع ة الجهاد إ ي ش هي إ ن المجاهد في سبيل الله ليس مجرد إ ن س ا ن متحرك وهو يا غ ي ر ة الله ويا الله عليهم لا إ ن الجهاد في سبيل الله لا بد أ ن يتصف صاحبه بصفات ر ب ا ن ي ة فعرفت ا ل آ ي ا ت ا ل أ و ل ى المجاهدين على أ ه م هذه الصفات ا ل ع ب ا د ي ة في ا ل ع ب ا د ة حتى يحققوها في أ ن ف س ه م ليكون جهادهم جهادا ربانيا مقبولا عند الله سبحانه وتعالى إ ذ ن هي ا ل ب د ا ي ة إ خ و ان ن الكون إ ا ل م ق د م ة أ و ل أ ر ب ع آ ي ا ت و م ج م و ع ة من صفات المؤمنين ا ل م ج ا ه د ي ن فهي د ع و ة للمجاهدين ان يتحققوا في الصفات في أ ن ف س ه م وفي حياتهم حتى يكونوا ربانيين ل أ ن الجهاد لا يحقق النصر إ ل ا إ ذ ا كان صاحبه جنديا ربانيا م ج اما ه د ا أ شجاعه و ق و ة وجراه وقتل وكذا هذا مهم م ط ل و ب لكن قبل هذا كله أ ن يكون ربانيا من جنود الله سبحانه وتعالى حتى ينال النصر من الله عز وجل لان هذا هو الدرس ا ل أ و ل من هذه ا ل س و ر ة وهو ع ب ا ر ة عن تمهيد لما بعدها من لقطات من ميدان م ع ر ك ة بدر نعم نعطيك مناتبة نزولها الآية الأولى نعطيك وان شاء الله يكون تحليلها في ا ل أ س ب و ع القادم يعني آ خ ر نقطه بكلامنا اليوم في ت ع ر ي ف ا س و ر ة و آ ي ا ت ه ا ع ب ا ر ة عن سبب نزول ا ل آ ي ة ا ل أ و ل ى فقط لاحظ ا ل آ ي ة ي س أ ل و ن ك عن ا ل أ ن ف ا ل قل ا ل أ ن ف ا ل لله والرسول فاتقوا الله و أ ص ل ح و ا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله إ ن كنتم مؤمنين يحدد م ن ا س ب ة نزول ا ل ا ي ة ا ل ص ح ا ب ة مرمحك علوم ا ل ق ر آ ن ا ن ت ق ا ل ا ت و ت ق و ل ك م م ث ب ف ي ن إ ن شاء الله واصحاب علم أ ن الذي يحدد مناسبه النزول سبب النزول هو الصحابي ل أ ن الصحابي كان يعيش جو النزول كان عايش ا ل أ ح د ا ث في م ك ة في ا ل م د ي ن ة في غزوات فيعرف ا ل م ش ك ل ة اللي حصلت ونزول آ ي ة لحل تلك ا ل م ش ك ل ة فيلم الصحابي لمن بعدهم يقول أنزلت أي الآية أو يقول هذة سبب نزول ا ل آ ي ة هو كذا وكذا لما ي قال العلماء ي هذا ع ب ا ر ة عن نص ان هذا ه الحادث ع ب ا ر ة عن سبب لنزول الايه آ ي ة أ م لما ق و ل للصحاب أنزلت ذ كذا وكذا هذا ه أهلا الآية الله نزول ليس في يكون يكون تفسير مش يعني فقد وقد موضوع متعلقة سبب مش حتى ما يطلع معاكم كثير ب ر د طيب ما هو سبب نزول ا ل آ ي ة هذه يقول عباده بن الصامت رضي الله عنه وكان أ ح د المجاهدين في غ ز و ة بدر فيعترف ع ب ا د ا بن الصامت رضي الله عنه فيقول نحن الذين اختلفنا في ا ل أ ن ف ا ل اختلفنا في ا ل أ ن ف ا ل حتى ساءت فيها أ خ ل ا ق ن ا اعتراف عجيب ا ل ص ح ا ب ي بيعترف وليش ما يعترف ليش خبي ع ي و ب كلام صريح يعني أ ن ا بحكيش عن ح ا ل ي كلامات بجوز ما اعترفش م قدامها ا ل م ع ب ض ا ت اعترف اختلفنا في ا ل أ ن ف ا ل حتى ساءت فيها أ خ ل ا ق ن ا لا إ ل ه إ ل ا الله ف أ ن ظ ر الله هذه ا ل آ ي ة في ذلك فسحبها من أ ي د ي ن ا مش شغلكم مش ل ك م قل الانفاق لله والرسول مش ل ك م ش و ا ب ما ل ق ي كنت اتقوا الله اصلحوا ل ا ت بينكم تبقوا مع بعض تختلفوش لاحظ معنا اذا هذا اعتراف ع ب ا د ة ا بن الصامت في هذا الموضوع ولا يعترف ب ا ل خ ط أ إ ل ا صاحب ا ل ش خ ص ي ة القويه ة ا ل ش خ ص ي ت قوية والله أنا خلقها آسف تعترف ب ا ل م ن ا س ب ه ولا يبرر أ و يتحجج أ و يداهن أ و يحمس إ ل ى غيره ولا يعترف ب خ ط أ إ ل ا صاحب ا ل ش خ ص ي ة ا ل م ه ز و ز <تصفيق> ة ا ل ض ع ي ف ة ب ا ل م ن ا س ب ة غلطان يقول لي انا غلطان آ س ف مش طبيعي أ م ا غلطان متفلسف كمان ومش غلطان ت ض ب ط ش معظم الناس ز م ا ن ن دعمنا للغلط الكبير و ب ع د فلسفه بعدين ويقفك من فلسفه بعدين خ ل ص اختلف ي ويمشي ولهذا سيد ا ل س ت غ ف ا ر مع الله تعالى تعترف <تصفيق> لله بذنبك و ر ب م ا نطلع عليك سيد ا ل س ت غ ف ا ر اللهم أ ن ت ربي لا إ ل ه إ ل ا أ ن ت خلقتني و أ ن ا عبدك أ ن ا على عهدك ولك ما استطعت أ ع و ذ بك من شر ما صنعت اعترف بذنبي ه ا ب ذ و أ ب و ه بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر ل ذ ن ب الا انت وما أ ج م ل أ ن تعترف بين يدي الله سبحانه وتعالى تتفسر علي ممكن تضحك علي اما ربنا ت ت ف س ف ش علي يعلم س ر ه و أ خ ف ى سبحانه وتعالى ك ل ه على هامش بهمه ان ع ب ا د ة رضي الله عنه اعترف قال لما اختلفنا وساءت فيه اخلاقنا هذا كلام ع ب ا د ة يوضح كلام ع ب ا د ة بن الصامت بن عباس رضي الله عنهما فيقول كيف اختلفوا وليش ا خ تابع ل ف و ت ا معا لماذا اختلف المجاهدون في بدر في ا ل أ ن ف ى وما أ س ب ا ب اختلاف وكيف اختلفوا النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام كان عنده فقه عسكري عجيب فالنبي عليه السلام ب كان ل شيء ك مبدع حتى ب ا ل ع س ك ر ي ة يعني ا ص ل يكون جنرالات الجيش وضباطه يتعلم من النبي عليه ع س ك ر ة والتخطيط وغير ذلك. في ميدان بدر النبي ذلك ل في ي بدر ع السلام وعام حق الفن س ي ا ل ع س م ر ة ث ا ن ي ة كيف ه و ا ل ت خ ا ي م وغير ق ع وكذا إلى غير ذلك لم قبيل نشود مع المشركين في ميدان ع ر ر ك ك ة مع م ا ل ش ن في ب ر ف ل بدر ي عليه السلام خيمة خيمة للخلف القيادة قليلا هذه و ب ع د ي ن ق س م الصحابة ل م ج م و ع ت ي ن مجموعة الشباب و م ج م و ع ة الشباب ي و مجموعة خ ا ل ش كانوا ميدانيين مهمتهم ا ل ك ل والفرد شباب و ط ا ق ة و ح ي و ي ة وحماس و ه م ة وكذا انتوا دخلوا ع ل ى ا ل م ي د ا ن و م ج م و ع ة الشيوخ ي ب ا ر السن كانوا مجاهدين طبعا وشجعان ورجال لكن كانوا في موقع الحراسه العريش للنبي عليه السلام يحرسونه وفي خط يعني للخلف ق و ة احتياط ما دخلت ليش كل ا ل م ع ر ك ة ا ل م ع ر ك ة طبعا كان ع ب ا ر ة عن ج و ل ة وانتهت في ل ح ظ ا ت ب س ي ط ة وربنا ادم المشركين و ق ت ل منهم من ق ت ل وبعدين صار جمع الغنائم فالنبي عليه السلام حثهم على جمع الغنائم ا ل ا ل ف ا ل فصار الشباب يجمعون ا ل غ ن ا ء طبعا يعني وهم اللي قتلونا ا المشركين وكل واحد سيفوا ي ق ت ل يقتلوا دما وكل واحد كانوا حريص ا ن ه ما يمسح الدم عن سيفه كان、حليص. وياتي النبي ع ل ي ه ا ل س ل ا م ي ق و ل يا رسول الله هاي دموا على سيفه ولما يختلفوا اثنين مين قتلوا اطلع على دمه والقصه معروفه بالسيره ولما اختلف اثنين من ا ل ص ح ا ب ة في قتل احد المشركين فالنبي قال لهم قال كلاكما قتله و اثنين قتلوه دموا على سيفك وعلى سيفك نعم كلاكما قتله المهم هنا يعني كان كل احد حدثه ان هو اللي قتل المشركين فصار الشباب المجاهدون في ا ل م ي د ا ن الكر والفر يجمعون الغنائم فنزل الشيوخ اللي كانوا في الحراسه حراسه النبي عليه السلام وكانوا قوات احتياط مجاهدين كامل ليجمعوا الغنائم فقال كلام بين الشباب والشيوخ من هنا ا ل ب د ا ي ة البداية فقال الشباب للشيوخ نحن الذين قاتلناهم وقتلناهم فهذه الغنائم أ و ا ل أ ن ف ا ل لنا ل ن انتم أ ما قاتلتم ا قاتلتوا النفس سبحان الله ليشحكوا تعليلها وحكمته ا فقال الشيوخ نحن لم نشترك في القتال ليس جبنا إ ن م ا كنا في م ه م ة ع س ر ي ة لسنا م ا إحنا ل ج ب ن ا نحن في ما ي د ن ما كتلنا صح ولا قاتلنا كنا م ه م ة ح ر ا س ة النبي عليه السلام وكنا قوات احتياط فنحن مجاهدون لسنا ج ب ن ا ف ا ل أ ن ف ا ل أ ي ض ا لنا فاختلف الشباب مع الشيوخ الشباب قال لنا وحدنا و ش و ف قال و ا احنا مشاركين وفيها و ا ل أ م ر نفصل النبي عليه السلام فاختلفوا وتكلموا وتناقشوا حتى كما قال ع ب ا د ه ساءت فيه أ خ ل ا ق ه م إ ل ي ولا اليك لا ا ل ك انت بتقول لا إ ل ي ك صار ب ي ن ما ل خ ل ا ف هذا النزاع هذا فرغم اننا انزل آ ي ة هذه يردوا على اختلافهم قل فاتقوا الأنفال لله والرسول الله وعصلحوا ذات ب يوضح ن ك م ي ا ل ق ص ة هذه الخلاف ب الشباب وشيوخ ا ل سيدنا سعد بن ب ي وقاص رضي الله عنه حديث صحيح قال قتل أ خ ي عمير من أ و ل من قتل في بدر أ خ و عمير بن ابي وقاص وهذا طبعا كان شبلا صغيرا عمره كان أ ق ل من ت س عشر سنوات ع سنوات أقل حتى ولكن لما لبسوا السلاح بقى سيفه جلع ا ل أ ر و ف لما سعد لبس أخوه السلاح بقى سيفه فربطوا يعني ثبتوا تثبيت بصعوبه وليس ق ص ي ر عمر تسعين وراح يجاهد فكان أ و ل من قتل في ا ل م ع ر ك ة فقال سعد قتل أ خ ي عمير ح ز ن على مقتله وقتلت هشام بن العاص أ ح د قاتل المشركين أرأي له قتلت سعيد بن العاص نعم وكان له سيف مشهور في العرب كله م مشهور يسمى مشهور كلهم سيف سيفا الكتيفة الكتيفة اللي يعني بكتف كلها هذا الواحد وكان حركة العرب ذا ذا بجل عن فقال س ا ع د عبد الله من كفار سيدنا سعد و بن مسعود ا لقد قاتل سعد في ميدان بدر قتال الفارس والراجل مش بس بدنية راجل كان للكة عنده كان يمشي على الجليل ه اتطور مش ع ى الجليه من ا ل م د ي ن ة الى بدر على ا ل ج ل ي ه مشاهد سعيد كان شابا ولما قاتل قاتل قتال فارس وقتال راجل يعني على الجليه كان معاه فرس وقتل م ج م و ع ة من المشركين المهم قال ف أ خ ذ ت سيفه ذى ا ل ك ت ي ف ة ذهبت للنبي عليه السلام قلت يا رسول الله قتلت سعيد بن العاص و أ خ ذ ت سيفه ذى ا ل ك ت ي ف ة فقال عليه السلام اذهب وضعه في ا ل أ ق ب ا ر خطوا و ا على ل ك فسيدنا قبض أنفاء ف سعد حزين ويله اخوه استشهد عمير ويله السيف خسره وعينه على السير ف عينه عليه قال فأعدت عليه قلت يا رسول الله أعطني سيفا فقال الكتيفة اذهب فضعه في ا ل أ ق ب ا ط النبي حازم و س ع د خاله بن زهره أ ع ا د مره ثالثه قال يا رسول الله أ خ ش ى أ ن تعطيه لغيري ممن لا ي ح س ن الكتاب لا بد ا يحزن صراحه الان انا قدوه هذا الكثيف عاد واحد ا ي سعد بشجاعته قال اذهب وضعه في ا ل أ ك ب ر م ر ا ج ع ة سعد ست مرات للنبي عليه السلام عين عاد سيف امام ا ل أ م ر ب ظ ل ا ل ص ح ا ب ة الملتزم مع النسل لو غير ر و ن يقول لك لا ي ر ب عليك ا م فحاله لا يقولها فذهب سعد وضعه في الاقباط وهو يعني ما به من هم وغم وكذا فلما ر ب ن ز الاب في غنائم بعدين تقديم غنائم ن ا د ى النبي عليه السلام قال يا سعد خذ هذا السيف فهو لك ا ل آ ن ت س ت ط ح ق ك أ خ ذ سعد و ه ر ا ي وفرحان الحمد لله هذا قد ي س أ ل سائل فيقول أ ي ه ا المسلمون العلماء أ د ن ا ك م من أ ن ف س ك م من السنتكم جينا واحد عقله افتل بقسيس وكذا ل ا بيقول أ ن ت م تقولون هكذا تعترفون بهذا وانتم ت ق و ل ل أ ن ف ا ل ز ي ا د ة ومده كذا وصحابه اول م ع ر ك ة اختلفوا فيها الشباب قالوا هلنا ا و ا ل ش و خ قالوا هلنا ا ل أ ن ف ا ل إ ل ن ا و اختلفوا من ما بينهم حتى زائد خ ل ا ق ه م كما قال ع ب ا د ة ا بن الصامت فكلامنا صحيح ا ل ص ح ا ب ة كانوا تبعين ب ن ي ا وتبعين انفال وغنائم ا وكذا ا ا بقولوا لا دا بعدك تقدرش تتكلم فيها لا تدينوا بهذا أبدا الخلاف بعدك تتكلم حصل صح حصل لكن ما هو السبب لماذا اختلفوا ما ذلك حكمة عجيبة حكمة ذلك تقدرش تفسير ما اختلفوا في عجيبة سيكون في تفسير في آيات هو حكاها صح حكمة حكمة الظلال الآية الأولى قال لقد كان المهاجرون متجلدين لله تعالى تركوا الدنيا وراءهم ا ل ل ي ترك بيته ب م ك ة وماله ب م ك ة وتجارته ب م ك ة وهجر ا ل م د ي ن ة ما بدور ولا سيف ولا ع ن ز ة ولا كذا ما بدور ترك أ م و ا ل كلها كان المهاجرون زاهدين في الدنيا مقبلين على الله سبحانه وتعالى طيب و ا ل أ ن ص ا ر كمان كانوا زاهدين في الدنيا وتعاونوا مع إ خ و ا ن ه م مهاجرين بالإيثار, بالايثار شاركوا إ خ و ا ن ه م أ م و ا ل ه م وبيوتهم واراضيهم وممتلكاتهم اللي بيشارك أ خ و ه بيته وماله مناصره بينه وبينه ما ب د و ل على م ع د ة ولا سيف ولا كذا إ ذ ن لم يختلفوا في ا ل أ ن ث ا ل طلبا للدنيا ف ا ل م ه ا و ن ا ل ص ا ل كانوا أ ع ل ى ش أ ن ا من هذا وكانوا مخلصين لله سبحانه وتعالى إ ذ ن لماذا اختلفوا قال العلماء في هذا تعليل طيب ا ل ح ق ي ق ة قال لم ي ر ي د ا ل أ ن ف ا ل ل أ ن ه ا أ ن ف ا ل لم يطلبوها جمعا للمال واستكثارا منهم إ ن م ا ا ل أ ن ف ا ل كانت ع ب ا ر ة عن ش ه ا د ة ب ا ل ق و ة و ا ل ب س ا ل ة والجهاد ش ج ا ع ة كانه كانت ع ب ا ر ة عن ن ي ش ا ن ن ي ا ش ي ن و خ ا ص ة ان م ع ر ك ة بدر أ و ل م ع ر ك ة مع الكفر وصار فيها مصر م ع ج ز ة وكان الصحابي إ ذ ا كان أ خ ذ أ ن ث ا ل معنى هذه ش ه ا د ة له م من النبي عليه السلام إ ن هذا يعني بذل جهد كبير في ا ل م ع ر ك ة وبيعتز ب ه ا ل ش ه ا د ة هذه ليس م ر ا ء ة ولا طلبا للدنيا إ ن م ا ل إ ث ب ا ت موقفه وجهده وجهاده في أ و ل مالكه مع ا ل ك ف ر بدليل هذا نفس سيدنا سعد رضي الله عنه نفس سيدنا سعد تعال ا ل ح ي ا ة ع ج ي ب ة كانت رضي الله عنه لما أ د ر ك ت ه ا ل و ف ا ة مات سيدنا سعد وكان امره حوالي خمسه وثمانين سنه بعد حوالي أ ك ث ر من ستين س ن ة من م ع ر ك ة بدر بعد أكثر من 60 سنة قاعد ينازع يحتضر في مقامه مكان قام في قرب ا ل م د ي ن ة في العقيق فقال ا ب ن ه افتح الصندوق الصندوق م خ ب ي ن من سبعه من ستين س ن ة فتح قال طلع اللي فيه طلع فيه فاذا به ج ب ة صوف سوداء جبة صوبة صوف, صوف قال يا بني إ ذ ا مت فكفني في هذا كفني فيه لماذا يا أ ب ي قال أ ن ا حاربت الكفار في غ ز و ة بدر في هذه ا ل ج ب ة حارب فيها ظل سيدنا سعد م ح ت ا ف ي ه ا ستين س ن ة فوق راحه ا ل ق ا د س ي ة وفتح العراق وعالكوفه ومش عارف وين والجبه معاه بها الصندوق وقال لما متل كثني فيها. شو معنى عند فيها هذا؟ هذا ا شو و س شهادة عند الله عند يا ربنا م ك فني ل لقاتلت الكفار أول الكفار في معركة مع الكفار. لأن كان غزة بدل اعتبار خاص عند الصحابة و خ ف ل م ا كان ي أ أمثال أو خ ذ سيف ك ذ ا كان م ع ن ا شهاده تقدير من النبي عليه السلام ان هذا بذل جهده والمؤمن يحب أ ن ي أ خ ذ ا ل ش ه ا د ة ا ل ص ا د ق ة من الصادق فهذه يعني بيستانس فيها وبيفرح فيها وما فيها عليها اي غبار في ذلك لهذا اختلفوا في هذا الموضوع ومع ذلك لم يرضى الله أ ن يختلفوا قال لهم مقصدكم شريف ت أ خ ذ ا ن ف ا ل عشان شهادات تقدير و أ و س م ة ونياشين شريف لكن ليس على حساب أ خ و ت ك م فايش الشهادات فاتقوا الله و أ ص ل ح و ا لا ت ب ي ن ك م هذا أ و ل ى من الشهادات والتقدير وغير ذلك هذه هذه الله الله وبركاته يا الآية جميعا خير أخواننا الكرام مناسبة الأولى السورة جذات الجداء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى نزول ورحمة من عليكم جزى الله ف ض ي ل ة الشيخ على ما قدم خير الجزاء و ن س أ ل ه سبحانه وتعالى أ ن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم تشرفت بتسجيل و إ ن ت ا ج هذه ا ل م ا د ة أ س ر ة م ك ت ب ة وتسجيلات ا ل د ع و ة ا ل إ س ل ا م ي ة حي نزام مقابل مسجد ن ز الكبير داخل المجمع ا ل إ ب ر ا ه ي م ي عمان ا ل أ ر د ن هاتف اربعه ثلاثه سبعه صفر خمسه خمسه خمسه هاتف نقال صفر سبعه تسعه سته سبعه ثمانيه سبعه واحد واحد سبعه اخي الحبيب نحن على استعداد لنتعاون معا لخدمة الدين ونشره ب ش ت ى ا ل و س ا ئ ل الله د يداً بيد ندعو ع و ي ة إ ى ا ل ل و ب م الرحمن أنه بقي ا ش ي ت س س ع ي ر ا أن ن ك م ل ه بهذه التلاوات ر ج ي م ب س م ا ل ل ه ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م ي س أ ل و ن ك عن ا ل أ ن ف ا ق ل ا ل أ ن ف ا ه 「え<音楽> Thank you. الرجاء بعد ا ل ا س ت ف ا د ة من هذه ا ل م ا د ة اعطاؤها لمن تحب وبدوره يعطيها لمن يحب فالدال على الخير كفاعله و ن س أ ل الله تعالى أ ن يجعلها ص د ق ة ج ا ر ي ة علما ب أ ن جميع حقوق الطبع والتوزيع م ح ف و ة ورحمة والسلام و الله ا عليكم ك ر ب ت ه